الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام مر تلك آيات الكتاب والذي أزل إليك مر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 ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم, لعلكم برقاء ربكم توقنون،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 وفي الأرض طعُمُ تجاريراتٌ وجنات, وجنات فضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد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 يستاجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أن تنذر ولكل قوم وكل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال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 بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا ما رد له, له وما لهم رَقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ بَثِّقَالٌ وَيُسَفِّحُ الرَّعْدُ بِحَنْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ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 ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل, الله قل, الله قل أفتخذتم من دونه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 ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع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 وساب ومأواهم جهل وماواهم جهل نم وبئس ملجأ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم لو ان لهم في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنذل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون سَرَاتِ السَّيَّاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا ومن صلح مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ ك تدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صدرتم فنعم قبض الله والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعمة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه قل إن أهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن بعاب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن قل هو توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سُيَرَت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأرض جميعا أفنم يأس الذين آمنوا ألا ويشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبه بما صنعوا قارعة تصيبه بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن خلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين, للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عتاب أ هو قائم على كل نفس بما كسبت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 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائما وظلها أكلها دائم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 أشرك به إليه أدعو إليه أدعو وإليه مأبت وكذلك أنزلناه حكم العربية ولئن اتبعت واهبه بعد ما جاءك من العلم مالك مالك من الله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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام كل كتاب واننا بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما فَإِنَّمَا عليك الْبَلَاغُ وعلينا الحساب أولم يروا أَنَّا نأتي الْأَرْضَ ننقصها من أطرافها والله يَحْكُمُ لَا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله لله المكر جميعا فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول